In Allah لا ja Farah alai fil-Avudri wallah sama. samaa Huallah dii usa uhrukum fil-Avudri wallah ii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 زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطارة من الذهب والفضة والخير المسوّم والخير المسوّمة والأنعام والحرف ذلك متع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب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 والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحاب şehidallahu anhu la ilahe illahu wa al-malaikat wa aulul ilmi qa'iman bil qisqo la ilaha illahu wa al hakim inna dīn an allāhi al-Islām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 Inna laddina jakkforuna vi' ajatilla, hiwa jakkotuluna, nabijina bi' rojiri hartium, ua jakkotuluna laddina jakkforuna bilprispo, ua jakkotuluna laddina jakkforuna bilprisprimina naasifa bashidhun alim.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 Kulillahumma māleka almulki tukti almulki man tashāk, wa tanzi'u almulki min man tashāk, wa man tashāk, wa man tashāk, man Akala Pulli Shay Tuli Dullaila Fin Nagari wa tuli dunasha wafidla ili watu Kridul Hayamina al Mayiti Wa Tukhri Dul Mayit Amin al Hay Watu Khri Dul Mayita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 والله رؤوف بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول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 إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرارا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر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 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُومِي تَنَطِّلِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إليك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 إذا قضى أمرا فإنما يقول rouvaa, فيكون ويعلمه الكتاب rouvaa, والتوراة rouvaa, ورسولا rouvaa, بني rouvaa, rouvaa, قد جئتكم rouvaa, قد جئتكم rouvaa, من ربكم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 فَقُلْتَ عَالَوْنَ دَعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِ الْفَنِّ جَعَلَ الْعَنَّتَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ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 Oliyahlal Kitab Taaleu ila kalimte swa'in baina wa bainkom ala nubud illa Allah ala nubud illa Allah wa la nushrik bihi shayoon wa ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون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 إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَاتَّقِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يا اهله الكتاب لما تكفرون بايات الله وانتم تشهدون يا أَهْلَ الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون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 قل in al هدى الله أن da lahi مثل ما da أو dum عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم Johtaja, sano, että Rachman tii,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 أولائك لا خلا قلهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم اللَّهُ ولا ينذر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقَيْنَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما كان لبشر أي يأتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كنوا عبادا لي ثم يقول للناس كنوا عبادا لي من دون الله ولكن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 وَيَعْقُوبَ والأسباط وما aah, aah, وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن aah, غير الإسلام دينا aah,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 ulā'ika jazā'uhum an 'alayhim la'natullāhi wal malā'ikati wan nāsi ajma'īn khālidīn fīhā lā yukhaffafu 'anhumul 'adhābu wa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 وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن مِنْ أَحَدِهِمْ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ إِلَّا الْأَبْتَذَا ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إبراهيمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصْدُونَ عَن سَبِيرِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَوْا وَأَن تُمْشُهَدَ وَمَالَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 وَذْكُرُونِ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءٍ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخْوَانُ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاهُ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْتُمْ مِنْهَا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 لن يضروكم إلا أذا وإن lukum يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب وَبَاءُهُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يا أيها الذين آمَنُوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يعلونكم خبأ لو مَا ما عنتم ودوا ما عنتم قد بدت البرضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر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 وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْهُ عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُم حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ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 Wallahu 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. فَاتَّقُ 16. 16. 17.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 واتقوا النار التي اعدت للكافرين واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم merubi عرضها السماوات والأرض vasamaa للمتقين الذين eddet في Allahina jung, firuna, الغيظ vaa, i waddu, والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكر الله فاستغفرو لذنوبهم ذَكَرَ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ ذَكَرَ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَلَمْ la عَلَى مَا فعلوا وَهُمْ mafalu, أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات uusi rotun, miro, rotun, mui janna, فِيهَا janna,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 وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ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 ولمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذينَ جاهدُوا مِنكم وَيَعْلَمَ الصَّابرينَ وَلَقَد كُم تُمْتَمَنَعُوا النَّمُوتَ مِن قَبْلَ أَن تَلْقَوهُ فَقَد رَأيتموهُ فَقَد رَأيتموهُ وَأَنتم تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا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 وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأيِمٍ مِنَ النَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبَّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَادَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا أَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ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 فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة الله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم voi vuo aha, joo, joo, joo, joo, بِمَا joo, joo, مَا joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أرتم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. مَا صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَابْغُوا يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَسَادَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لَّكَيْلا تَحْزَنُوا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 ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله fiinapoloviin, متتم لمغفرة من الله kahaslaisen خير مما يجمعون Wallah imutum awokotil la ilallah i tuhisha rod Fabi Maruhmatim ilallah i reng talahum Wallah ukum tetav van wali walk pal bilang tablo min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 وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ jom, كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ jom, أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَدْ jom, jom, قُلْتُمْ jom, هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ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 Färjien بِمَا äätaهم الله minn fضlihii Woiista bishirun Woiista bishirun Billeen lamm yelhaku bihim minn khallfihim Älla khofun alayhim Älla khofun alayhim Wala hum yahzanun Yastabishirun binihme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 الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فسادهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 Vala taħħo, وَخَافُونِ mua, fum, niin inkun, tum, الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ dina, jussad, jähdä, fini, يُرِيدُ اللَّهُ Inna gumla, jähdä, lulla, jähdä, jähdä, jähdä, In la vina shtarahul kufra bilimani la jadurro la haxa ja oo, oo,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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَقْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رَسُولِهِ مَن يَشَاءُ فَأَمْنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُؤْمِنُ وَتَتَّقُ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ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 Wallahu bima t'aعمaloon khobir Lقد sämع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Senäktu gumarholu, apat lahumulan, bia, anakolu, zuhu, aza, belharihu. Zalika, vima, apat, damet, idikum, anna,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 Fahin kaza bon kaza, proda kozi barossa, no, minun proda likadia, ui, bellina, tii, wazo bori, walki ta' Kuluna fsinza, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الجنة فقد فاز. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الغروب.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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ balatun, لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فَنَبَذُوهُ huu, rohu, rohu, rohu, rohu, rohu,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 ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقل عذاب النار ربنا إنك من تدخل نعرف قد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار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 Robbanawa وآتنا ما وعدتنا على Mawattana ولا تخزنا يوم القيامة Robbanawa Robbanawa ما Robbanawa على Robbanawa Robbanawa Robbanawa Robbanawa Robbanawa Robbanawa لا تخلف الميعاد.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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوثوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفر عنهم لأكفر عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبدار